بسم الله الرحمن الرحيم. والنازعت غرقا والناشقات نشطا والسبحان سبحا فالسابقات سبقا المدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الراجفة قلوب يوم الواجبة.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 هل أتاك حديث موسى إذ نادى ربه بالوادي المقدس طوا اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك لا تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقالا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى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 Faidah jatuh ramatul kabar, yoma tetap terulsa masal, waburzatul jahimul milya, faamma manu tala wa afar al hayat al dunya, faainnul jahimah yal mawaa مَا مِنْ خَافَنَا قَامَ رَبِّي وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُسَاهِمٌ فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرَاهَا إِنَّ رَبَّكَ مُنْتَهَاهَا إِنَّمَا أَنْتَ مُنذِرٌ مَنْ 119. كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها